سورة المنافقون بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك ذا الله والله يعلم إنك ذا والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فسورة المنافقين نبقى لهم سنروا مننا شيش من ربينا دحنين يتشرد الحنام ما واش تا نكيد ودا يشني يوم ننسي يرسو ننسن المنافقين هاد الدينين ادن شهاد خشرهم شي غير ربيهم ايش ربي يعرم بالليل خشينين ارثم شي جايش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 ولو ننسنت وشمعا احنا ذر فهمنا لا واذا رأيتهم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فحذرهم قاتلهم الله ان لا يوفكون ما تظرتا الصورة نسن مهضران السرد أول سن ذحلوان نهن مزغران سن على الحيض فلسن ننوان كل عياض اذن نهن ذا عدوان حذر منك فلسن أثني خزور أثني ذول أشحى در قرنسوا وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم قرائيتهم يصدون وهم مستكبرون ميل لحدشنين جاءوا ونظروا فاو قلنا دش جاربيا اسدورني قرى انسان اسنتظر غمر وحن نه سواء عليه مو استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم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 اربود يهدو يرا وذا شي يف ونفريش اذنون نجس قران ورش شرف فيدك يلن غرشوا لله اكن الرب رخجيا يجنوان يقدر قعام المعنى وذا شي يمنا اشيرس يقولون لا ارجعنا الى المدينه لا يخرج لنا منها لذل قول العزة لرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون اقرن شمر نغار اقل مدين اد السفر اذ يسو النك ناجزا والنيل مذللا العزة لله ربها اذ نفش ادوي لا معنوي ذي يمنن شير السور يا ايها الذين امنوا